ث ا م و س و ع يزيد في ا ل خ ل ق ما يشاء إ ن ا ل ل ه ع ل ى ك ل شيء قدير م ا يفتح ل ل ل ه ن ا س من رحمة ف ل ا م م س ك ل ه ا و م ا يمسك ء الله ا ل ح م ن و ه و ا ل ع ز ز ي الحكيم يا ي أ ه ا ا ل ن ا س اذكروا ن ع م س ا ل ل ه ع ل ي ك م هل من خ ا ل ق غير ا ل ل ه ي ر ز ق ك م من اسماء ل و الله أ ر ض ا إ ل إ ل ا هو ف س ن تؤفكون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 بالله الغرور إن الشيطان ك موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل ع ي ر ا ذ ي ن ك ف ر و ل ه ع ذ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 موسوعه النابلسي ع للعلوم ه الاسلاميه فتثير ت ف أ ح ي ي ن ف أ ح ي ي ن ا به ا ل أ ر ض ب ع د م و ت ه النابلسي ك ذ وكان يريد ا ل ع ز ة ف ل ل ه ا ل ع ز ة ج م ي ع ا إ ل ي ه ي ص ع د ا للعلوم ك م الطيب ا ل و م الصالح يرفعه ا ل ذ ي ي ن ك ر و ن ا ل س ئ ا ت ل ه م ع ذ ا ب شديد و م ك أولئك ر هو ي ب و و ر ا ل ل ه خلقكم من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 ان ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح ومن كل تاكلون لحما قليا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم, ولعلكم تشكرون يولج الليل في النساء وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير م ي س م ع و ا د ع ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه و ا س م يكفرون ل ا ي ن ب ل ك م ث ل ح س ي ى أ ت م ا ل ف ق ر ا ء إ ل ن ا ب ل س ا ل ل ا ل ل ه و م ا ل ا س ل ح م ي د إن يشأ ه ب ك م ويأذبكم بخلق جديد و م ا ذلك ع ل ى ا ل ل ه ب ع ز ي ز و ل ا ل ع ر و م ا ل ا س ل ى ا م ل ه ا لا ي ح م ل منه ش ي ء و ل و ك ا ن ذا قربا إ ن موسوعه النابلسي م ص و ي للعلوم ص ي ر الاسلاميه ت و ن ل ل ل ل موسوعه ا ل ن ا ل ل ه ي س م ع من يشاء و م ا أنت ل ا س ل ا ن ذ ي ر أرسل إنا بالحق ب ش ي م و ن ذ ي س و إ ن من ه م ة إ ل ا خ ل ا فيها ن ذ ي ي ر وإن ك ا ب ا ل ذ ي ن من ل ل ع ل ه م الاسلاميه ب ا موسوعه ا ل ك ت ا ب ا ل م ن ي ر ثم أخذت ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا فكيف ك ا ن نكير أ ل م تر أن ا ل ل ه أنزل من ا ل س م ا ء وجنا به ث م ر ا مختلفا ت أ ل و ا ن ه ا و م ن ا ل ج ب ا ل جدد س ي ل ف أ ل و ا ا ن ه وغرى بيب سود و بيب م ن ا ل ن ا س و ا ل د و ا ه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 وأنفقوا موسوعه النابلسي يرجون للعلوم ا ل ا ر ل ا م ي ي ه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 م ن ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات, ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هو الفضل الكبير الفضل الكبير جنات ع د ن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله إن ربنا ل غ ف و ر ش ك و ع ه ا ل ن ا دار ب ل من ف ض ل ه ل ا ي م س ن ا فيها نصب و ل ا ي م س ن ا فيها ل غ و ب ا ل ذ ي ن كفروا ل ه م جهنم نار والذين كفروا لهم نار جهنم أخرجنا نعمل صالحا نعمل ربنا أخرجنا ن ع م ه ا ل ح ا غير ا ل ذ ي كنا ن ع م ل و ه م يصطرخون ي ف ه ا ر ب ن ا أخرجنا ن ع م ل ا ل ح ا م و س و ك م النابلسي للعلوم الاسلاميه ب ا ل س م و ا ت و ا ل أ ر ض إنه ع ه النابلسي ي جعلكم للعلوم فمن كفر فعليه كفره ا ل ا س ل ا ف ر ي ن ف ر ه م ر ب ه م إلا مقتا و ل ا يزيد ا ل ك ا ف ر ي ن ك ف ر ه م إ ل ا خ س ا ر ق ل أرأيتم ر ش ك ا ء ك م ا ل ذ ي ن تدعون من دون ا ل ل ه أروني م ا ذ الله خ ق و ا ا من أ أم ر ض ل م شرك في ا ل س م ا و ا ت ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه بل ليعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا من أحد من بعده ك ا ن حليما غفورا و أ ق س م و ا ب الله جهد الحسنى ن ه م جاءهم لإن ا و س و ع ه ا ا في ل أ ر ض ومكر ا ل س ي ء و ل ا يحيق ا ل م ك ر ا ل س ي ء إ ل ا بأهله فهل ي ن ر و إ ل ا س ن م ا ل أ و ل ي ن ف ل ح س ن ى م و س ل ل ه ت ب د ي ل ا و ل ن تجد ل س ن ة ا ل ل ه ت ح و ي ل ا أ و ل م ي ي س ر و ا في ا ل أ ر ض ف ي ا كيف كان عاقبة ا ل ذ ي ن م ن ق ب ي ه م وكانوا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 ولو يؤخذ الله ا ل ن ا س بما كسبوا ما ت ر ك ع لا ى تركا لا لا تركا لا لا لا يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسن ف إ ذ ا فان الله كان بعباده بصيرا